أعوذ بالله تعالى من شرور ينفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضضل فلا هادي له وأشهد أن لا الهدى إلا الله وحده لا شريك له ويشهد أن محمدا العبد هو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وسوف أسليم الكثير وبعد سيدنا أضفت تعالى وخير الهدي أهدي محمد صلى الله عليه وسلم بشرى للمؤمنين كسائرها وكل مجتهد في جدع وكل من اطلع على الناس وكل طالعه في لقد الدرس الماضي جاء عن بعض الحديث قال الحديث الاول الذي يفعل ما يفعل يدخل النار ومن يفعل ما يفعل فلن يدخل هذا الحديث انا بعيده مع هذا الحديث انا لم اجيده مع كصر البحث عنه وأما حديث الجاهر بالقرآن كان جاهر بالصلقة والمسلم بالقرآن كالمسلم بالصلقة فهو حديث حسن حديث حسن ولن بلماء أقوال Article في مسائل الجاهر بالقرآن والجاهر بالصلقة من الإسرار فأحيان يكون الجاهر أولى من الإسرار وأحيان يكون جاهز أولى من الجاهر قد يظهور فينا وستعلمونها وأما حديث ستة لعنتهم ولعنهم كل نبي مجال الدعوة التالك للسنة والمستحذر لما حارم الله والمستحذر من يطرده ما حضام الله و في كتاب الله و المتصلة على قرمته بالجوارود ليعز من أذن الله و من عز الله هو حديث ضعيف حديث ضعيف نعم و في الواسرة و الواسرة و الواسرة ضعيف الجاهل بالقرآن هو الذي يقرأ القرآن بصوت المزمور لذلك نفهم يعني لما رأى رجل يصلي يقرأ القرآن في المسجد وهناك من يصلي قال كلكم مناجي الرب قال كلكم مناجي الرب يعني ذا يقرأ القرآن شكله مناجل عبد جل وكذلك الذي يصلي قال فلا يجعل حاجة على ملابس القرآن لا تشويش لا التشويش, لأنك التشويش. ومضى تبيه الصلاة على أبي بكر فوجده في صلي خافتا صوته جدا وأمر على العمس ذلك كان راسع صوته جدا ففي صبيحة اليوم الثالي أمر أن يقوم بحثه حث بكر على أن يرفع صوته قليلا أن يقفض صوته معين فمساخة جعلة بالقرآن إن أو للدارس أول ذلك فجار بها أول بالإسرار وإلا خلية وكذلك إذا كان جهر من القرآن يؤدي الى الرياء فالسر به أول بالإسرار فيها أول وكذلك الصلاة كذلك الصلاة إذا كان جهر بها يؤدي إلى رياح الذي يؤدي للو إلى أحبال عمل فسر بها أول كان السر بها طبعا مشاهدنا يقول قال بجمع الحكم وخرج التبرار من الحديث الثالثة من اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يهتم الأمر المسلمين فليس منهم ومن لم ينسي ويصبح نوصح للده والرسول والكتابه والإمامه والعمل المسلمين فليس منهم قال في التحقيق في الأوسط والصغير وذكر هيتم في مجمع الزوائد أن في أعطلال الزعفر ومختلف في تفسيقه ثم من صحة هذا الحديث وعلى أي حال الحديث من حيث هذا الله هو الحديث من حيث الضغط ضعيف وان كان يشهد لجزئيه احاديث كثيرة صحيحة. فمثلا الحديث ومن لم ينسيه وصبح ناصحة لله والرسول والكتاب لهم مثل المسلمين وعملهم يشهد حديث مين? حديث الدين النصيحة. حديث الدين النصيحة. ومن لم يتمن لهم ومسلمين منهم يشهدوا احاديث كثيرة بهذا المعنى لا بهذا النصيح. فهو حديثا معيسا نسخه بتاع الموصل نسخه وهو <تصفيق> الموصل الليل الجهرية وصلات المعاوصل الليل وصلت اهل بيتك او في المسجد بشرط انا تشوفها الموصل الموصل هو روحان احنا قلنا مقابل من اي نوع من الواع اذا تعرضنا له فودة، وأن على معناه الأول، هذا معناه. الصلاح. ما بعد الصالح في اللغة. ما بعد الصالح في اللغة. الصالح في اللغة. أو المثل في اللغة اسمح رول من أرسله. أرسل. بمعنى أطبق ولم يعيد. بمعنى أطبق ولم يعيد. تقول مثلاً أصبت الحمام في الهواء. أصلت الحمامة في الهواء أصلت السمكة في الماء بمعنى أطلقت له العناق الصراح يسرح سواء في الجو أو في البحر معين أو تقول أصلت رجلا في الطريق أو تقول ميقة مرسال ميقة مرسال بمعنى سيحة غير مقيدة بمعنى سيحة وغير مقيدة فالعلماء علماء المصلح لما استلحوا على تسمية الحديث الذي روحه التابعي ولم يقيده بالصحابي عن النبي عليه السلام قالوا هذا الحديث يسمى مصلحة لماذا؟ لأن التابعي أرسله إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقيده بالصحابي الذي سمعه ايه منه ذلك على أن العلاقة وسيطة بين المعنى الإصطلاح والمعنى اللغوي، صحيح؟ فهذا من حيث اللغة، أما من حيث الإصطلاح له تعريف ثاني. له تعريف. تعريف الأول هو ما تخطى من آخر يزنادي. هو ما تخطى من آخر يزنادي من بعد التابعي، من بعد التابعي. سواء كان صغيراً أو كبيراً. سواء كان صغيراً أو كبير. او كبيرا تب لي انا بقول كده ليه انا ذكرت التفريقة دي ليه ما قلتش هو ما سخض بالإسناد يا رجل البعض التابعي منتاع الأمر او اصطحاب البعض التابعي لدي بعض العلماء لا. لا. سيفرق بين مرسل كبار التابعيين و مرسل الغابين سباب التابعيين تب ايه الخرق قال لك الناس الغالب الغالب في مرسل كبار التابعين انهم يرون او ان كبار التابعين يرون على الصحة ايه وفرص صغار التابعين عندما نقول عن كبار مين <تصفيق> عن كبار التابعين اذا عرفت ان مرسل صغار التابعين مرسل صغار التابعين ممكن يكون الصحق كان 2 كبار التابعين وقت حاضر في هذه الحاله باطل ولا مسلم باطل صح واحد واحد ممكن يشكي صغار التابعين أما كبار التابعين فالراجح أبو الظن أنه صغطي لكن بس لكن ممش يقين برد. ممش يقين لماذا؟ هنعرف الحمد فيقول هنا اصطلاحاً المرسل هو ما صغط من آخر إسناده آخر إسناده اللي هو من مين؟ من جاهد مين؟ من جاهد التابعي من جاهد التابعي نعم ما تكون دل... دل... دل... في قلناها زمان أن المعلّق هو ما سقط من أول إسناد يرده من جهة مين؟ المصنف, المصنف. فكنت تذكرك أتعطى المصنف ده وأتقوله من جهة المصنف قال الغلق لابن كانت مين؟ التابعي لابن إسناده آخرين وأولين يعني هم قد تقول من أول إسناد من جهة قد تقول من آخر إسناد من جهة مين؟ الصهار في مصر معنايا النعنى الأول رمان سقط من آخر إسناده من بعد التابعي سيار كان هذا التابعي صغيرا أو, أو كبيرا دا هي بوقت كده كان يقول التابعي مثلا الزهري مثلا رمان ابن شام الزهري يقول قال رسول الله صلى الله عليه الزهري دا صغير التابعي الزهري بالطبع في التمرين ها تخصص صغارتنا واحد لما نتكلم عن الصغار بمعنى الإغراء بمعنى الإغراء يعني مثلا تبغ أحد سعيد تري من سياح أدرك كبر التري كبر الصغار كتب الصحراء تري من سياح أدرك كثيرة من مين من الصحاب كان كان مكالب من مين دي حاجه بنت عين صغير الله اكبر انت ابو ريهمه سيد كان بيتجوز بتاع ابو ريهمه معايا وكان سيد مسيد كان بيتجوزها في وعندك مثلا عبد الرحمن بنت ليلى الرحمن ابنها ليلى اعترف ب من الصحابه أدركت 120 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما منهم أحد تعرض عليه الفتوى إلا ودى أن أخاه كذا وما منهم أحد رضي المسألة إلا ودى أن أخاه كفاه فهذا نص صريح وصحيح عنه فهذا أدرك من أصحاب حوالي 120 صحابي فهل يقال على من أمرك 120 صحابي على اختلاف الصحابة أثنانهم متضبقوا في الأنصار فعلي واحد إنهم صغار التابعين ولا بنتهم التابعين قيس بن أبي حاز كذلك قيس بن أبي حاز كذلك فقيس بن أبي حاز سعيد المسيب كل هم ذا الكبارين الكبار التابعين الكبار التابعين الذين لا أصحابه بخلاف واحد الزهر واحد زين الزهر معين حتى بفتح الكبار لكن حسن بفري مراصيله مرضودا لأداء من أبعض المراصيل لأداء من أبعض المراصيل. ودون عن هذا هو وصل جواب السائل الذي سأل في ذات الماضي لما سأل هل مراصيل حسن مقبول أو مرضود؟ قلنا له وخذ هذا السؤال في ذات المفصل. فعافوا الآن هل جاوبوا على السؤال هل مراصيل حسن من أبعض المراصيل؟ لماذا؟ لأن الحسن التهم بالتبني. التهمة بالتبني. ودلسا عن الصحابة وعن غيرهم من التابعين. وعن غيرهم من التابعين. بل لما تتبع موضوع العلم مرسل الحسن وزدوه يدلس عن ضعفاء والثقاء في وقت الواحد. في وقت الواحد. وانا وضي واثني ان هذا اتحى بالشروط لقبول الحديث المصري. على اي حال كان يقول التابعي كان يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مش عايز بس من الفنباغي كان يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع ويرفع بعد انتهاء الدرس حتى يظن ان فيها فهمة فقط جزئية فقط انما ما يكونش الواحد مختلف تدير لسؤال المسل وجاي ما يترعي وبصلي رفع يده فطرق له على السؤال وبناء عليه يتم ان الدرس يلقى بغير ترتيب لان انسان لو يمكن يسأل في اخر جزئية من من موضوع الدرس او في الوسط او في الاول فيفضل ان السؤال بعد انتهاء الدرس حتى يتم الدرس او تسمع الدرس انت بطريقة والكلام طيب فانا بقول ان المعنى الاول لمعنى المرسل من حيث الاصطراح هو ما في من اخر اسرائيل من بعد التابعي الصحاب بعد التابعي الصحاب هو تعريف المغصر معيه! كان يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل التابعي أبرك النبي عليه لا لو كان نأتهاكه لا أتجل له أن يقول قال رسول الله وحدثنا رسول الله معيه! وكما أن يبقى الشتابي يبقى إيه! صحاب إنه التابعي هو من ادرك الصحاب والصحابي هو من ادرك من؟ السلطان. هو من لقي انه بيأصر. فهذا التعريف الاول. هذا التعريف الاول. وهناك من التعريفات في هذا الكتاب مرسل له حكم الانتفال او وصول. موصول بالسعب. الان الوقت لما بقول لنا احد التعريفات هو ان يقول التابعي قارة هل التابعي او رك؟ لا انه فيه قطاع انه فيه ايه؟ القطاع هنا انه, إنه القطاع ده ممكن يكون واحد الصاغط يعني واحد اربطين او اكثر مش كافته؟ كالواس الاقرار بعضهم عن بعض وهو على اللي نسميه الحديث المدبج والحديث المدبج هو ان يقول بعضهم تعظم عن ايه؟ عن عن تابعين. عن تابعين. عن تابعين سنع الظحابين. فالنضع تابعين الحديث بعطوه مع بعض. اه? انت لو انا حدفت لك ثلاثة من تابعين. وفنكارك الصحابي. هتوصف هذا التابعين روى ذلك الصحابي. مش كيف هذا? لكن وفي الحقيقة بينه من ذلك الظحابي الذي اضراك اضع الظرف في هذا الحديث على وجه الخصوص كلاب. احنا اولا نسمعه منه مباشرة. ويدعي تابعه من واحد من ثاني ثم كذلك مين الصحابه ف هذه احد صور الخبر السند الجروي التابعي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ان يقيده بالصحابي الذي سمع ذلك ذلك الحديث فانا بقول ان هذا ضعيف ده عامل ايه طيب طيب ليه انقطاع طيب ليه لا انقطاع لكن في عندي نوع من البوصله طاقه حديث مرسل هاتان مرسل لكنها موصوله لكن ده ليه طاقه وله حجم اصححها تصح الطل الى المرسل ولا حد يعرف الكلام ده لسوء فيه. الكلام ده لسوء فيه. وانا لقرب كلام عشانين هو رده. الموسى ده, ده احد نوعين. اما ان يكون مرسل منقطع من بعد تابعي كان يقول الصحابة اه تابعي كان يقول تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معي. ففي الحالة دي هل هذا منقطع ولا غير منقطع كلام جميل ده احنا بقى نوصف احد الاوان في المرض حكم بالضعف كان ضعف ضعفي ليه في الطاعه لا لا غير ولما كان ليس هناك يقين بان الساقط صحابي ها? مع ذلك انه ممكن يكون صاقط صحابي متابعي والتابعي هذا تدري عليه احكام الجرح والتعديل ممكن يكون الثقة وممكن يكون غير ثقة ففي الحالة دي الجهل بحاجة الثاقط ادعوني ارد الحديث لماذا؟ لان حكم الثاقط هذا انا لا اعلم هل هو الثقة او غير ثقة ولكن الوقت نفسه مش متأكد ان الثاقط صحابي صحابي لأن انا قلت لك ممكن ان هو يكون عنده اقران ان هو يكون عنده اقران انت مش فاهم انت فاهم يا شيخ حضرتك زي ما انا بقول لك في ممكن التجاري عن كان مع سامي ولا لا ها ممكن, ولله. ممكن ولله. هو عن حاجه ولا لا طيب هو راح حديث وقال فيه قال رسول الله فأنا مش عارف الحالة دي هل هو حمل هذا الحديث عن الصحابي ولا عن تابعي مثله وعن التابعي أخذناه عن الصحابي فأنا مش عارف الحالة دي هل صاقف هذا الإسلام صحابي وتابعي ولا صحابي فأنا متأكد أنه صحابي يبع صح الحديث لماذا؟ كان كلهم المعظمين وما دوبت أنا متأكد من حيث الصخص ده صحابي متأكد ان الصخص صحابي لا يدر لا يدر بردر حليل مطلقة للحكم العام على الصحابي اللي نمت معنى لكن أنا مش متأكد ان الصخص ده صحابي ممكن يكون صحابي وكمان واحد من التابعين تب التابعي بقى ممكن يكون ثقه وممكن يكون رثقه إلا لا فأييي أنا في الحالة دي مش عارف حكم ذلك التابعي. ولا, ولا اعرف كذلك اذا كان الصلاق التابع صحابي ولا صحابي صحابي, صحابي ولا كذا واحد من التابعين صحابي ام غير ذلك. من انك سببات. فلما خفي علي عي مصلاقب لما خفي علي ذلك الرجل الذي سقط من الازناد او اكثر توقف في القول الحديث. لماذا? لجهالة عين الراوي الساقط لجهالة عين الراوي الذي سقط من الاسنان فلم خفي عليه عين الراوي الذي سقط مش متأكد هو مين هل هو تابعي ولا صحابي توقفت في الحديث لماذا لانا ممكن يكون تابعي وممكن يكون تابعي بعيف فهو ابتدأ انا لا اعرف او لم اعرف ما الذي سقط يعني عين الشخص وذات الشخص لا اعرفه. فبالتالي الذي لا اعرف عينه لا اعرف حاله. لا اعرف حاله. تمثيقا او تجريحا وتعديلا. فلما كان ربه كذلك واجه برمد هذه الجويلة. لماذا? لانها اتتني من طريق الموقفة. انا لا اعلم حال التوخص هذا الاسناس. انا لا اعلم حال التوخص هذا الاسناس. فسأني اخذتنا منها. اه. <تصفيق> طيب ننتقل على المثالة الثانية وهو أن هناك نوع من الإرسال متصف هناك نوع من الإرسال بلول عدو حديث متصف كيف يكون مرسلا ومتصرا في الوقت نفسه، كيف يكون مرسلا ومتصرا في الوقت نفسه. هل يعطي جاوب؟ هل ها؟ هل لا أعطيك الوقت أخر خطأ اي مو كنت تتتتتت ترور تابعي تابعي اه مو برض مورسك مش هنأولنا كلامنا سواء كان ذلك الساقط من بعد التابعي اي الكبير او الصغير على حد سواء وهذا الكلام انا تقدمت به في اول مدازة يعني التابع قال التابعي هذا اذا قالوا التابعي سواء كان من صغير التابعين او من كبار التابعين سواء كان صغيرا او كبيرا لا قال الله صلى الله عليه وسلم لعد ذلك المساعدة. أي يا أخي خالب؟ هذا الحديث من طريق أقم وكم صحيحة. أي يا أخي أبراحيم. غالب. أخي لا أخي إذا كنت موصف؟ لا أخي محمد الله, الله, الله, الله, الله, الله. لا شيء. ماشي هو عصد. ده ده الاعتدد ما فيه اشكال. الا ما اشكاله الخاطر الدردان. ايوه. هو ده. ده الردد. ده اللي بتأسوه يا حمد. اشي. هو ان يكون التجاعد المط الذي اتقط يكون يسمى يسمى سكره. غلط. وهيه تغطيك بالأهوة حتى امتحر. اعمل له يا الزباسي الصلاة في احنا متفققين على ايه على ان الصحابة لما يجي نعرف الصحابة لما يجي نعرف الصحابة مش احنا ان الصحابة رر حديث عن النبرة على الوصف السلام مش ده حول الحكومة للصحابة ولا في شنك والصحابة كلهم عدول ولكن الزباس الصحابة سمع النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد موت اني رأت ذلك للصحابة ثم راجع للإسلام مرة ثانية طبعا في حمل ذاته كافر لا يجلد حمل حديثة مش كابتا؟ طيب لما راجع مرة ثانية بيحظة للإسلام قبل بقى الواباء الواباء يسمى صحابي ولا يسمى تابعي تلسيباً بول أمثاله الواباء يسمى تابعي لا تملأ فولى حد في تعريف الصحبة. اي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. والصحابي تعريفه هذا. هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. اي لم تتخلل فقط ايمانه لا لا شرف الصحبة. لا لا شرف مين? شرف الصحبة. تأذيب الضوء على ردته. تأذيب الله على ردته. معي? فذلك الصحاب الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عملها الحديث. وراء آذة حديث. في حال ردته لا تقبل منهم مش هتقبل منهم معنا لا تقبل من الصحبة لماذا لي أنت ونزل من ردة الصحبة إلى ردة من التابعين لا أما الحبيث نفسه لا يحط من التطول لا حط من مش مش له الزمع مش الزمع من إيه حاصل حاصل حاصل هذا الحديث حديث المنصول ولكنه بالتعريف والحق حالة برسل لكنه بالتابل برسل المنصوري دي صورة دي صورة الصورة الخيرية صورة رجل لم يؤمن بالنبياء على الصورة في حياة هنا، والخلام ولكنه كان الجانس ويسمع منه الحديث ككفار مكة مشركي مكة ويعود المدينة وغيرهم لما سمعوا من الرفة الحديثة كثيرة حديث كثيرا وأما بعد موت النبي عليه السلام، بحر الإسلام بعد موت النبي عليه السلام. ترى الدوام الصحرا؟ لا. ولا خضر مين؟ مضرمين. وخضر مين؟ خضركم عاديين، خضركم الجهاديين، خضركم يور الإسلام. في كلامكم، في الحالة دي أنا أسميهم من هسمهم تابعين، هسمهم تابعين. لكن حديث المصور فإننا نتحملت إحنا الأخيرة تعرضنا للوائد مين لما كنا نقول الحديث الصحيح شرط أن يكون الراوي مسلمة هل يكون الراوي؟ بسيطة الفكريك هم من رنحنك قلنا إيه؟ قلنا أن يكون الراوي الذي يتحمل الحديثة مسلمة ولو أنت ما سمعه حالة غفري بعد إسلامك حال غفري بعد إسلامك يعني الواحد للوائد مشرك سمع النبي صلى الله عليه وسلم وحكلم بكلامه ولكنه لم يسجد إلا معنات النكاة للصلاة. ثم حجث بهذه الأحسلات التي تبعها في حال كفره. تقبل منها أم لا تقبل? تقبل. ولا ليس موصولة. هم صحابة ولا مصحابي? ليس من صحابي. ليس, صحابي. ليس, صحابي. ليس صحابي. لماذا? لأن الصحابي هو من لقي النبي على الصلاة وهذا لقيهم. وهذا لقيهم. ولكنه من البي. وهذا ليس مرمى في حالة النبي على الصلاة. وهي بقول الصحابي هو من لقي النبي على الثلاث مزمنا فيه وبات على ذاكي.